Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim, Hamim, Maysin, Qaf.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 يكت يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء هو حفيظ عليهم وما أن تعلهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرآن ومن حولها Lütunzire umma al Qur'ā' ve manḥulaha ve lütunzire yuma al Jm'gila rīb fīi fariq fi al Jm'nt ve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 ذالكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات ولرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن لَنْ عَمِّ أزواجِي فِيهِ leysa kmişlihi şeyu ve hu alsami'ul baciir lhu maqalidu al sanaat ve lardy absutu al rizq شَرَعَ عَلَيكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ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 Vallola kelime s b ıttır rabb ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ مَنْ بِمَا هُدَايَ فَاتَّبِعُونِ وَلَا مِنْ دُونِ سَبِيلِ اللهِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَكُمْ Allahû Rabbi ve Rabbûkum lâna âmalûna ve lâkumû âmalûkum. La hûjte bînna ve bîn kumû Allahû yjma'û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 يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي Allahü lattifum, b-ıbadehi y-ırzuk mey, y-ısha. O, O, O, O, O, O, O, فِي O, وَمَن O, يريد O, O, O, O, وَماَا لَهُ فِيلَ خِرَةِ مِ النَّصيبَ أَمْ لَهُ شُرَركَ أُشَرَعُ لَهُم مِنَ الدّين مَا لَم يَذَم بِهِلَّ وَلَ ل كلَلمَةُ الْفَصللِ لَ قُضِيَ بَنَهُم وَإِن الظَّالِمِينَ لَهُم عَذابُ نَليم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 وَهُوَ الذيذ يَقَبلَل التَّوْوبَةَ عَنْ إبَادِهِ وَيَعفُوا عن السَّيئاتِ وَيَعلَمُ مَا يَفعلُون وَيَسْتَجبُ الذينَ آمَنُوا عملِلُ الصَّالِحَات وَيَزيدهُم مِن فَضلِ وَْكَافِرُونَ لَهُم ععَذاَابُ شَديد. ولو بسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَاكِي يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ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 Yaşa,ü Kadir, ve ma acabekum, m mucibet, bma kesbeti بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضللن رواكد على ظهره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 والذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون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 وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ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 استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئل وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذقنا الإنسان من رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يخلق مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي نوم وراء